وَأَسْقِ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَآتُوا يَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا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 فإن كن نساء فوق قسمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السجث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرَتُّ كَلَالَةً أَوْ إمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُوسَ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّدُوسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُصَابِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، و الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها وَلَهُ و له عذاب مهين.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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أياتين مبينة وعاشروهن بالمعروف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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متقدات أقداد فإذا أحضن فإن أتين بفاحشة عليهم نلق ما على المحصنات من العذاب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 واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مستالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئله يود الذين كفروا عصور رسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو لا مسّن النساء فلن تجدوا ما أنفث ينم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا طيبا من الكتاب يترن الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 من قبل أن نطّم توجها فنردّها على أدبارها أو نلعلهم كمال عنا أصحاب السبب أو نلعلهم كمال عنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤسون الناس نقيرا أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما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 لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم تنفروا ثبات أو انفروا جميعا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْطَرُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِن لَّو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً أَفَتَنَا تَسْتَخْدُونَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَسْتَخْدُوهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وقتلوهم حَيْثُ وجدتموهم ولا تستغيثوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يطلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حظرت صدورهم او جاءوكم صدورهم ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 فَإِن لَّمْ يَعْتَذِرُوا لَكُمْ وَيُرْفِقُوا إِلَيْكُمْ وَيَسْلَمُوا وَيُطْعِمُوا وَيُؤْثِرُوا فَإِن تَعْذِرُوهُمْ وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن تَنَاهَلُوا وَتَنَازَعُوا فَاعْتَصِمُوا بِهِ وَذَكِّرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعز له عذابا عظيما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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فتوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونطله جهنم وساءت مصيرا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 ان يدعوا لمن دونه الا انك وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا استغفرن من عبادك نطيبا مفروضا ولا اضلانهم ولا امنينهم ولا امرنهم ولا أمرنهم فليغيرن خلقه وَمَن يَتَحِل الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ قَصَرَ قُصْرًا لَمْ مُبِينٍ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا هُلَاءِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيطًا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْسُؤُنَكَ فِي النِّسَاءِ وَلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ تَأْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّاتُ فَرْقَائِهِ لِلَّهِ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَأَيَّامٍ أَن تَتَّقُوا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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم تبينا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَنُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعزوا في السبت وأخذنا منهم ميتاقا وليضا فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المتيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبها لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا تِبَاعَةً وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ذَرَّفَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا من يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا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 ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يختيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخس فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَنِعْمَتَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ يبين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ